البارحة يوم كل النام يوم كل النام ما لاجل جنام بعيوني ما لاجل جنام بعيوني جيت لقيت الحرس قدام جيت الحرس قدام وارجع من الباب مغبوني ورجع من الباب مغبوني البارحه يوم كل الناس البارحه يوم كل الناس ما لج لجنوم بعيوني ما لج لجنوم الحرس قدام جيت لي الحرس قدام ورجع من الباب مغبوني ورجع من الباب مغبوني اصفق بكفي واضبها اصفق بكفي واضبها ابهام يمناي بسنوني ابهام يمناي بسنوني من صابها الحب ما الا من صابها الحب ما الا لا صار عاشق ومفتوني لا صار عاشق ومفتوني يوم كل النام البارحه يا كل النام ما لج لجنوم ما لج لجنوم بعيوني الحرس قدام جيت ولقيت الحرس قدام ورجع من الباب والله ورجع من مغبوني من صابها الحب ما الا من صابها الحب ما الا لا صار عاشق ومفتوني لا صار عاشق ومفتوني حبهنا في الضمير خيال حبهنا في الضمير خيال خلوا عشيري وخلوني خلوا عشيري وخلوني البارحه يوم كل الناس البارحه يوم كل بعيوني স গা ও বে মনে হব খেম হব খিয়াম হলু আশ খুনে خللو عشيري وخلوني هبت بقى والسلام ختم هبت بقى لو المخاليق يدروني لو يدروني يوم كل الناس البارحه يوم كل مالج لجنوم بعيوني مالج بعيوني جيت الحرس قدام جيتوني جيت الحرس قدام والجامع الباب مغبوني من مغبوني والجامع الباب مغبوني